الذي فضرني ف إ موسوعه ي ي ن ج ل النابلسي ك م ة ق ق ي في ة ع ه ل ه ر ج ع و ن ب للعلوم م ت ه ؤ ا ء ب ا ه حتى ج الاسلاميه ء ه م ا ح ق و و ا ل و وإنا ا هذا ا به سحر ك ف ر و و ن ق ا ل و لولا ا نزل ه ذ ا ا ل ق ق ر رجل آ ن من على ل ا ر ي ت ي عظيم ي ن أهم م ق س و ن ر ح م ة ربك ن ح ن ق س م ن بينهم ا م ع ي ش ت ه م في ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا ورفعنا ب ع ض ه م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 لبيوتهم سقفا من ف ض ة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أ ب و ا ب ا وسرا ر عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة عند ربك للمتقين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 ولن ي شركه الهدى ي في و م ظلمتم أنكم إذ ذ ل ا ع شركه ت دعويه الصم غير ربحيه م ذات مضمون ا ج ت ق م و ن ي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 واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه, أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد ارسلنا موسى ب آ ي ا ت ن ا إ ل ى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين ف ل موسوعه م آ ي النابلسي إذا هم للعلوم الاسلاميه اسماء ا ل الله ب الحسنى ربك بما عهد إ ف ل م ا ك ش و س ا ع ن ه م النابلسي ع إذا ن ن ك ث و ونادى للعلوم ه ق الاسلاميه ي قوم أ ل ي ي ملك مصر وهذه ل أ ن ه ا ر تجري ن ت ت ح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 ف ل موسوعه م ف أ غ ر ق ن النابلسي ه م م أ ج ع ل ل ف ل و م الاسلاميه آ و ل م ا ابن مريم مثلا ضرب مريم إلى ق و م منه ك ي ص د و ن و ق ا ل و ا أ ل ه ت ن ا خير ر أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم إن هو ض ب و ه ل ك إ ل ا ج د ل ا ب ل هم ق و م خصمون إنه إ ل ا أبد ن ع م ن ا ع ل ي ه و ج ع ل ن ا ه م ث ل ا ل ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل ولو ن ش ى ل موسوعه ل النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ن ه اسماء ا ل ي ه الحسنى م بالبينات قال قد ج ئ ت ك م بالحكمة و ل لكم أ ب ي ن و ع ض ا ل ذ ي ت ت خ ل ف و ن فيه ف ا ت ق و ا ا ل ل ه و أ ط ي ع و ن إن ا ل ل ه هو ربي وربكم ربي ت ع ب د و ه ه ذ الاسلاميه ص م ت ت ق ي م ف ا خ ف ل أ ح ز ا ب ب ن م فويل للذين ل ظ موسوعه ا النابلسي وهم للعلوم ا ء يومئذ ب ض ه م ب ع ع ض د إلا ل ا ت ق ي ي ن ا عباد ل ا خوف ع ل ي ك م ا ل ي و م ولا ي ه الذين آ م ن و بآياتنا و ع ه النابلسي و ا للعلوم الاسلاميه م ب وأكواب وفيها م ا ت ش ت ه ي ه ا ل ن و ت ل د ا ل أ ع ي ن و أ ن ت م ف ي ه الاسلاميه خ ا د و ن ا ب م ا كنتم ت ع م ل و ن ل ك م ف ي ه ا فاكهة كثيرة منها كثيرة ك ت أ ل و ن إ ن في عذاب ج ه ن م خ ا ل د و ن عنهم لا يفتر عنهم وهم فيه ر وكم ب س و ن و م ا ظ ل م ن ا ه م و ل ك كانوا ن س ا ل ظ ا ل م ي ن و ن ا ا يا د و م ا ل ك ليقضي ل ع ن ا ربك ق ا ل إنكم م ا ك م و ن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 سبحان رب ا ل موسوعه ا ا النابلسي أ ر خ و و و ض للعلوم ب حتى ي ا ق ا ي و ه م الاسلاميه ذ ي يوعدون وهو ل ل ذ ي في ا م ا إ ه وفي ل إله ل أ ر ض وهو ا ح ي ا ل ل ع وتبارك الذي لهم ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم, الساعة وعنده علم الساعه واليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه إ ل ا من شهد بالحق الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن س أ ل ت ه م من خلقهم ليقولن الله فانا يؤفكون وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون